خمسة استمع إلى العبارات والجمل ثم أعدها واكتبها في دفترك غرب هو شعر بالبرد في غرب تراقيا شمال هو يشعر بالبرد في شمال الأنضول شرق هي شعرت بالحرارة في شرق الأنضول جنوب هي تشعر بالحرارة في جنوب تركيا جنوب شرق أنت شعرت بالحرارة في جنوب شرق الأناضول شمال غرب أنت تشعر بالبرد في شمال غرب تركيا جنوب غرب أنت شعرت بالحرارة في جنوب غرب تركيا شمال شرق أنت تشعرين بالبرد في شمال شرق الأناضول غرب أنا شعرت بالحرارة في غرب تركيا شرق أنا أشعر بالحرارة في شرق تركيا